قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها الآية وفي غير ذلك من المواضن قوله تعالى وفضلناهم على العالمين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين وذكر هذا المعنى في مواضع أخرى من كتابه كقوله تعالى في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين في الموضعين وقوله في الدخان ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقوله في الاعراف قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين ولكن الله جل وعلا بين ان امه محمد صلى الله عليه وسلم خير من بني اسرائيل وأكرم على الله كما صرح بذلك في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية فخير صيغة تفضيل والآية نص صريح في أنهم خير من جميع الأمم بني إسرائيل وغيرهم ومما يزيد ذلك ايضاحا حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمته أنتم توفون سبعين امه أنتم خيرها وأكرمها على الله وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وهو حديث مشهور وقال ابن كثير حسنه الترمذي ويروى من حديث معاذ بن جبل وابي سعيد نحوه قال مقيده عفى الله عنه وغفر له ولا شك في صحة معنى حديث معاوية بن حيدة المذكور رضي الله عنه لأنه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس وقد قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقوله وسطا اي خيارا عدولا واعلم ان ما ذكرنا من كون امه محمد صلى الله عليه وسلم افضل من بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من الأدلة لا يعارض الآيات المذكورات آنفا في تفضيل بني إسرائيل لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم صرح بأنها خير الأمم وهذا واضح لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال سابقة لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلا إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن ومعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة في ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل وأنها بعد وجودها صرح الله بأنها خير الأمم كما أوضحنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا أنه جل وعلا يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وينهاه ليشرع بذلك الأمر والنهي لأمته كقوله هنا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون ولكن النهي المذكور فيه التشريع لأمته كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقوله تعالى ولا تطع المكذبين وقوله ولا تطع كل حلاف مهين وقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك والآيات بمثل ذلك كثيرة وقد بينا الأدلة القرآنية على أنه صلى الله عليه وسلم يخاطب والمراد به التشريع لأمته في آية بني إسرائيل مذكورة وما تضمنته آية الجاثيه هذه من النهي عن اتباع أهوائهم جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى في الشورى ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقوله تعالى في الأنعام فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون وقوله تعالى في القصص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 وذلك في قوله تعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن والاهواء جمع هوى بفتحتين واصله مصدر والهمزه فيه مبدلة ميا كما هو معلوم ايها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا لقاء قريب بإذن الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته